يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحسي إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين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 فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعطلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تسلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين من وراء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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 أم حسب الذين جترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم وماماتهم ما يحقون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعٍ وَخَطَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ الْدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْمُ وَمَا لَهُ بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَاهُ الَّأُمَّةُ جَافِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَفْظِ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 معايكم اغعابانتهاي ارى امان دونا وترا كل أمة جاتية كل امتي تبعى الى كتابها اليوم الجونا ما كنتم تعملوا كذا رب الجاتية دايها سورة دا اللبو مغعابينا ومشا يوم القيامة قيامة دا إذا طولنك للاكل بدوني كميتهاي ما شقرا إياه مرك حسابته اللي بيجروا اللي جابه مرك استأقوا منا اللي أقبلوا وهاي يفضل لي يضيف لنا اللي أقبلوا وهاي اللي جل بيجوا بس اللي بتأودي سواقف الأركاب وما شقرا إياه هوا كيا شجاع طال يوم وقنايسه إغراض سوكم العبد سورة المكيature وهاي كميتها سورة النساء جاي أنت رسولك عليه السلام وكنوا الأمة المكرمة فاشر المدينه ابو غوري ايات افريت ابنك با كاريبن خونك او اياد المدينه فشودغت كل الذين امنوا يغفرون للذين لا يرجون ايام الله ليجزيا قوما بما كانوا يكسبون ايات افسملين يا ايات افريت الذين الثاني فسامداليه سوره وضعه إياه صد الله يردو سورة دي هادر نجد ما سيده خال أي يكون افتحاد سوده جيده سيده سورة دي هادر مارك عمرك عمرك عمرك كثير سورة دموه سورة مكيه وحي آده طابته مارك عقيدة ده إسلامك إلي بأركان تيدي هو إنديك الإيمان بالله إباله فميه إياه إله وحداني الله أقوصه إياه النبوة ده عليه السلام وحجب إياه قرآن كل إلا geesaha ee baaxii ee howlaha qiyaama bicii doona arimaha saysoolada qadaan dhigtay waxa udugdhaxada asurada oo aad uga muuqanaayo kaarkii doontaan inay una dakuul aan u nisi adinlada kooniga ee muuqanaaya oo hadenkii maali iyo cirka iyo dulka iyo dugo roxdi iyo wuxuu dhan bay qaada dhigtay waa adinlada koon oo muuqanay oo qofalbo ay daqabow arkaa iyo أما الذي بدأ يقافيس عقيد هذا إسلامك هو وحداني الذي يبلغر فأوله الدلة هذا سورة بآذيئات وضمه قانا يسأل الله في دباروه وهذه سورة دبارك هذا كبلا ولي قرآن إلي عديسي مسجر كيسة إذا ما سأقوم القرآن تكييمي ماذا لك أنا أسمعها سنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إليه أدامه يسيؤون كيسة كاذاك ومرتب بدا من معمول وناثم لنكي قرآن كأنه تكييمي أو مالهم مشرفين تأيل الله أي آيات أي كتب إنشاءه، وعيسورة دك هذا شيء مرك آيات كانوا سعينا كمك، كم وقناية، حر كيتاباتي، برو كيتاباتي، بشر كي أدور بيس كتاباتي، حوالها كتاباتي، هذا إنك يوم عالم تثبت لا أي كتاباتي، تأيلها كل بدل أرداي كتاباتي، خاب كيتاباتي، أنت عصي وأدين لك فرحة ليس، هنا أركسي ليس، الله ما ملخاش مني إنه إنشاء جينه. من كلياتنا يهاي من هذانا مدن يهاي أوذ بحلي يهاي حرامية كما الليل يهاي علم كما ذنبش أول يهاي لا يكون تفسينا يا أنت أسوأ بلوذن بيت عظاته وحيمك عكسك كيس الصورب عصيان في القرآن كما كل وسوس دجاية جوبي سوى القرآن يهرمك فلك القرآن كلوا أغريو ما هو كفتيه بيشتني القرآن كسره ويجتنجيره هي ولي بيشلوه وينام تهذنا أينا القرآن waa ay uga dibtay iyaga xagaad daran oo yen hanin keri inuu u dambeyo haddii yar moodqooda bedeli oo rabiga abuurtay inuu hagaajiyo oo rasuulka ayuu raacin oo quraalka ayuu sameeyni waay suradda waxay markaa gaarahan qisaha uu saabsaday bani israa'il oo wax badan oo Allah ku karameeyay ay ka sheekaysay iyaga muhammad ee uu ku karameeyay siiyay oo waxaan u kaba la siiyay iyaga la سايهو مدح أنا ومأيو عنادي جريت وحايله سورة بلكو عبايا وفردوثمي وراعي وباري ومؤمنة يا عاسي فاجلة لفضا في منهم اسكمالا مريمي معها او كانوا وافلايا كانوا واباري آخرا ما معها كاننا اربا لقينيا كان نجمال لقينيا كل كدد كماليا إن لفضا ايو حوضاقايا نميش اكتقايا إنه يفوخ البليه ومحصبا الذين اتراحوا السيئات أن نجعلهم إيقا سيئا تسميهم إيقا إينا قلبا كلام مؤمنين كيبارهم إيشاء رعضي إينا اسكمتك يالينو فواء محياهم ومماتهم فاء ما يحكمون أيعي من دون سورة دورك بقيمي جبن وعيفوك بقبيشي أبالمرين فعدالك عسكن إيش إله الدوم ديس قيامك أبالمرين أيو ودوت في أولما أقبسا مدونه سيبئين وحبا ينصنبرني لذا كوحوك وقبسا مدونه خيبون ويحمقون دونه خارق في الجنة وخارق في السعيد. صورة باللافتات. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه الصورة وحصورة كبلابايا. بسم الله. هل مجيء عسكشين؟ هل هي الرحمن محاريس بيد محاريسة؟ الرحيم نتقع رهانه المحارس. حامي واتين من الدليل وحيوتي على إنجاز القرآن. القرآن كأنه مجد يهوي هو من الله كييمه وص مخلوق. مركيهرو إيمان أيه يحذر مدن اللو كلهن أيه إلى تصلس تنزيل الكتاب كتاب كان شرفت له كامله أشخاصه كل وين صوم مرتي كتاب المر ألا جلنا أيه أشأ كمالية اليره رحيت المامي س كتاب كان سدا شرفينا أبدا هاي أو ده في أن الأرك ونجد منك أوط المامي إيمان قد جبنا وكد جل وكتنزيل الكتاب كتاب كان قيم شرفت له دجنتيس من الله إلهي حقيبي دجنتيس كأهاتي ملك لكماهان الذي العزيز يوم في سكاة الذي الحكيم مرتضى لهاي المؤمنة ونكسنا إن في السماوات والارض حالك أسامر كأدل الذي كبه الله باتي إن في السماوات إن ريالك جدوه ودو حاكسوغن والأرض وليالك جدوه ودو حاكسوغن لآيات تصاليه الوهوي وإله جرد يسا يا من ابن مديسة إيا عبد مديسي أوديسة كوت سناي وحيث أقص رنت وأدي أركاية للمؤمنين أنت إلهناش فنواكح أحب كل حبولا حذقه والرحي دايحي دويله كل كسيده كلبوده بطي بقيحي بشركي كل كأريالك أي أريالك اللذ ذا أدي الله أي أيك جرت الله كوارسيناي سوحة أدي الله يوم غني سأكفى إلي سنة يوف إبرق هذا إن في السماء هرّيا الجرّه والارض هرّيا الجرّه لآيات تصل يالباك سودا للمؤمنين أنت حجرهم ليس ويقصد سودا أدل أدل لا ما قري أوه أي مغنايا لا كيل وحقو إبرق الله أكبر ورانا ينتبهونش مركل لقى جد في سمواتك يد واليالك يا ربي سبحانه وفي خلقك يدك بني آدم كأبوبينا أحواش الله مرؤ، يا إنسانك أصلوا بعنك أبور مي، عد حجرا عمر أيو، رداهيبا عمر أيو، والرحمن والنعم أيو، حراش إن شو حدنا جيدا دمر كويه متداول كيهار مرايو أيو، مرؤ يريه إلما يه، يعني يروح له مرؤ يه، مرؤ حوجا كل ما رج، مرؤ ويا له هذه، مرؤ أضيعها عطيا، أحواش إدمك النفسين وفي خلقكم إدمك بني آدم كأبو ردي نجدها. وما شيء يبف يبف فيه ومن دابتي وحص عنايا وحروك الكنيسة وصرعنا يا دابد ليلة يدك بني آدم كا يا واحد يمشي على وجه الأرض وصرعنا يا أبوري دوانة آيات يونات صلي الله عليه وإله جريدي سلوجارته ملطفير كرايا أتؤمن كذي أدم ديسا يا أدونك أبوري عويا مالكوريلا مال ودك يا جدالي يملك يا بيلح كايل ka sarreeyan kaho ceeyaa iyaguna ayoocim degliyal wawo in baa ku sugan leey qowmin dadbay ugu sugan yihiin iyo qiruna xaq suganaayo sunbixu udalla oo xaq suganaayo iyaguna abiladhi xaq lagu sugaayay waxay ka ترايله أراك تضل هذين كي مالي، واختلاف الليل حبين كئو والنهار معلم تسخلافه دهوضه، اسخلافه ده اسخلافه ياو النهار بدل انت هيك، شو المجيء والزهر والسو اسخلافه ياو، حبين دائما يا معلم تواتجيش منو وده هني كرت، منو وده واي كرت، ماري كاود المقيم هذين كي مالي في اكليش، ماري كله وده جوجا من كل كحد قيمات الجيت بده واش خلاف، oo kanu waa ay kaano oo dadow yahay labadooda sifoway isla taas oo waa kuleelkan waa qabo muddadoodu way iskhilaafsan tahay marna habeenka badal marna maalinka badal kolka iskhilaafida yaa sidaa kale yeleey ama labada ammad ama labada dabiic ama labada waqti ama kala badnaan iyo kala yaraantood waqti lafilli leeli habeenka iyo wa naharim من السماء كر وكسود الجيل أو مريض غم خوابه في الزوال قم بعالي عاية لرزق لا يساق وصاوةين ونريه صوكة إلك ما تقول كيما أو للك كله للك ما رفوا كله علبه وصوب هذا وحنريه أنت كل ك هو حنا مركز هباتوس لا يقف إذا يطلعونا طعك لنا حولها عنا مركزنا حولها لا جسيحنا كل ك رزق جديجي أما لحولها كيما دو أما لوبعك بلح صوكة وصله أو مريض sahiyay ee baa u noolayay dhigi roobka arna dunkiiba ee baa ku noolayay ka dib markii ay arado go'rta in dagtay dabade oo shay la arkayo gariin iyo waxa waxaa loo eegayaa isaga qolka aradu markay الأرض بعد موتها عرض أنتي لما تي دبده في الرياح دبيلها جد جدومي جد دودة أي مرحة أوصعته مرحة أوصعته ماري خلصهاي ماري اي قدوهاي مر أيرتهاي مر ماي بلنتهاي وتصفير في الرياح دبيلها جد جدومي جد دودة ين آيات باقصي الآيات يال لقون من دبده يقصون تهاي يعبدون الحجرانة سبع آيات دودة الدلالة الوحدانية مديوه الرئيسين ليلي إن في سماوات والأرض الآيات للمؤمنين مديوه الرئيسين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنوا في سبحان واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من الصماء من رزق فعيا بها لبعد موتها في الرياح آيات لقوم يعقنوا فلك المؤمنين يعقون سبع اثبار بشيلين وحول يمدن قه الرئيسين kalkaa irkiyo dunka fiirisid iyo waxa dakhwada ku sugan hadii Rabbigaa xir ku la dooney asan ibliiska aad ka yaray aan dharna an alla ku qadarin iiman baad ku caayisid irkiina hoos baad u sii feerisay mumkin hoos baad u sii feerisay dadkii iyo makhluuqadkii kalaad ka heshay yakiin ba ku kufur leeyahay ayatu liqoomu yuqmiinno halka marka jad gudubto oo iftiilafay leelil wa nahaar iyadoo tii waxa ugu gudigtona aqaligaaga ba kaamil noqonaayo shaki intuu ka dhalmaado oo marxalad bismillah ad gaarto oo aqaligaaga أبي إله <سؤال> لودن ليه هيد بنانك يا لا أبي الذي كتوسين تلك ثالثة أغري أي آيات الله إلى آية بقلكتوسينها يه آية على علامة علامة تدل وح كتوسينها يس على المؤثر علامة وح على الجيره وح وسماية كتوسينها يه كل كثر ربي سبحانه تلك ثالثين سور شا جيبه آيات الله أبي الذي وويني علامات بقذ الأركسين يسيا إلى وح ينطلوها وأنو أغري آياتك عليك أذى رسولك محمد بن سعد أنكوا غلنا بالحق فنم ما أنا كلا فنموا كل كمر في فض آياتي ترى أقتل ما مي حديث كانت الممكن إياه يش كنثان وحوي وحكة الممكن فبأي حبيث بعد الله هي آياتي يؤمن حديث ربي سائد ينكه جوار رمي أدي الله دعاه ركي صدي جاي أستكوكن إياه يدي كل كأدين كشكت وحوكن عيسى إلى محك كجران وحا أد الله إيه توقن عيسان إيه بكو قرن عيسان إذنك مركز يكتأ قال تعالى فبوحوه فبأي حديث وركابي بعد الله ورك إله جقضا ورك إله قداش أمدبدي إيه وآياته آياتيالك إله الدبادوضا أي يؤمنون بكهما ساسا ورك عبدون كيني ساسين وضوح اليهين أد الله كوني أهالله سوسي وفال بأم وركوا اللوغن إياي بذكر ورك إلى ورك هيني كون عيان واقه آياتك كوا أنا هيني كون عيان واقه وحلا قرن أيامه تلك تاسة آيات الله اي يخض الآيات هذه سين تسينها يايا نتلوها ضرب الآيات هذه أخرنا عليك هذا الرسول كأو مدد الله تدوسها لأنك أخرنا بالحق فنمن الله أخرناه شفيك واجلوه إذا بأي حديث ورك بعد الله رب ورثي سجداش إياه وآياته رب آياته سجداشوا أيؤمنون أي دفقهم إلى ويل لكل أفاك أثيم ومشريكين في يا موقف في القرآن إسكتاجه آياته اللو عديه وهرت وضيع أي سكتاجينه مرقع مع رب كيل سبحانه ويل هك عذاب لكل أفاك مدبان حمادا كليجي أثيم من دم في قلبه لابد ان نسمى مبالغه وفاق وفاعل اسم نوافئ ولابدنا من امثله المبالغه وعوي كثير الفك وكثير الاثنين مثل كان دبن نوع والبكلايه اي حق ديلايه اي عاسقه اي ادله مؤقت هو يبقى كان سوكلا وعدين كان خلاك باودمبين اي اخرنا حدث ابد جلايه كصل لوقا بالمرنايه هردايا او waynu ka يبقى baa waxale tan fiiska lan ka yeeleeyay wayinka isagoo kelimaduhu اللي تهويله waxa way leeyahay weenuhu way ka fiya inta u caday iyo qurun iyo dhibaatooyaa fulxuma ka dhacmo qaneysa ilaah baa garanayay waynu cakaab darba iyo hoobi baa waxale li kulli afaatn mid aan xuma badan kulligi afiin mid dambi gal badan هذا الانتا اللي موجود دا يوطروا واكيبا رمحي ما هذا الانتا كم كمغلا يوه ايات الله اله ايات يالكيبوا مغلا يوطل اياتي ان الاغرينايو عليه دوشي سالو اغرينايو مارك اياتي لوشي موقف دي سبلات ثم ماركي اللي اغري يدبوا يصر دائما يا كفر بي عناك وآيات ذيني بدشال لدونا تيني نحقي اينكو سومرنا في سورة المائدة واذا سمعوا ما انزل الى الرسول فراء عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاتصبنا مع شاهدين تذيكم ونزم الكسو مرني الذين يستمعون الغولة فيتبعون أحسنك أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم يؤلبه وحل هذا آياد مكدوسي صلى الله عليه وسلم تذيكم أنثالكسو مرني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت غلوبهم إذا ذكر الله وجلت غلوبهم وإذا تلوت عليه آياته زادهم إيمانا كلكم وحن آياتك دقاجيل أيه القرآن كان ربي لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسبعا من خشية الله قرآنك كان دا دين له وحدوشيس لو اقري ايه ايش بدلي لا ماجي تاجل انا تمايه آيات الله بمغلي تتلا تطلع إلا اقري عليه دسيسه ثم يقولون أنه يسره كفره في عناك ويسره في عناك يسره مستكبرا إسكلا بوين بو إيمان في آيات وحد مداسي آيات كان أغري أغريه ودافرسا يقولون كألم يسمعها يسره مغلن أوكال يل قرمته إنما آخرين قلبكي سمتابل مسكعده سمجلي آيات دي باكسوك بقرار وين إسكلا بوين يهي كألم يسمعها يسره مغلن بو للميجي فباشيره بعذاب النار أفاق يأثيمك آها كاسوه اللغوش الحي ويل كينوه اللغوش الحيو فباشيره تعصي أرشق وي ويأتهاكم عبارة بشار اللهيره بشاره وحي قودة فنتاي الخبر الصار وحمرك اللغوشه وكفرح قاليه يا بشار اللهيره كلك عذاب بألوشيك يا بشار اللهق عبره تعصوك لوه اللغويني تقوه ايو ونلغويني فباشيره أرشق بعذاب النار أرشق أليم من حلو جنةو ولو اللغوص ولا أفاد لاثم كوارض العدو كفار غرس يمشرقين مكايل هاي لكن إلى يوم من هذا ويتجو بتبعد يلقوا مخورين هذا الكو يواجه ويكسب بينه قال تعالى فبيقول وإذا علم حدوا أجدوك من آياتنا آياتكما حج وراء حدوا شيئا وحنك أجدوك قال إذا أجاب ساتيب إتخدعها أنت أجدابوه كي يرانا يا فز عن جسدي أو غرق في سبلك في أي من آيات الله مركل الله شاهو أنا مجزل الله شاهو أنا وحي مثل الله شاهو أنا اللي يولد الأرض إلى وح أبوي يجده يأرك وهم مركل وجده أي من آيات الله يكمله يكتب لي عيار يبضمك قادايا وإذا علي ما حدوا من آياتنا آيات ما يحقونها حدوا شيء أنكو وجده إتخذها آياتي وخيشة تز أنكو اللوغ عيار اللوج جس جسه حدوا أولائك لهم وحيله هذاب النار بليه، هذاب كأس مهين فحريرية، هذاب س يسحرير يدل كبرجية وحقر بليه، وراءك قوة لهم وعليه، هذاب النار، هذاب كأس مهين فحريرية، هذا الجد كذب على سيفه، قال تعالى فدوهري من ورائهم وحاقهم رجت جهنم النار تليه، هيا كوه، هيا وحل على عينه كريف كريف هيجاه دينه، نبتاه دين ليس. جهنم أكو رجس ودهولي من وراي مرتو دوحة جهنم النار تلاجده ولا يغلي وحنو حظك دافعي عنهم حقه ده ما كسبو وح الله وحى شقيستر شيئا وحظا وآخرة بين أدويك اخلاف سنتهاي وأدوية هذا داعري لي قشة هذيك وحيا لبضن الإسكود دافع النفط الله شيجادده تركها وح كطراية عروتها دوحة كطرايسة ما الكارادو بحثها إسا وعثر النفط الله شيجادده كمركي لجيوه يوم لا ينفع مال ولا بنو ويكيش يجاه إلا منة الله بقلب صليب حاجة وح وح كجرة وح كجوا وح كجلا الإيمان والعمل صالح قل كات ربي سبحانه من ورائه مرت ولا جهنم ولا يغني دعي ما يو عن الحق ما كسبوا كأي شق يس ولا ما كيلوا وحتر مايو يو اتخذوا أيشين من دون الله وحي نفسه ان شيغي جireenay oran diree haulaa shufa'auna indallah ma naabuduhu illa إلى yudarribuna ila allah qiyamatan waha ku fadaq cireenahay oy wax lo galayaan kubana wax kama qoyna ma hayelay kuwa maxa laga sheega kasanti sabab wax xari waay wixii asaga uu kasbadeelaha haday wax xari waayay waxa هذا يوم واحد وقف جالين مع هؤلاء ولهم عذاب عظيم، بل إن النوع مصامر ما يركب، بعذاب له عذاب أليم، لهم عذاب مهين، ولهم عذاب عظيم، إن مهين عذابك لجوص فئي، وعظيم لجوص فئي، أليم لجوص فئي، مركوحة اللوفة فئي ويل لكل أفعال نافيس، ويل لجوص الجوابات، مرك لجوص فلحق عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيمة هذا هده، ما كيلقى بحى عاصيال كي موجود في أرى القرآن كشيء الله سبحانه، هذا القرآن ككموذن هنون، هدهن هنون ويا القرآن، وها ويا القرآن كوهاد يحبون هنونية، فلك تنا وكلي ما كافي الله ذي العدل ممكن هبله والنفس يساب هذا هو هذا من عدل ما نغونكره عدل جوا مصدر قفته هادي بنغونكره، القرآن كهاد بنغونكره. نذكر وها لوق عبدايا و هو هذا الذي با انتي ارادا كبداتاي بو غاري هير اسيغي با عقلي لو مغعادو قران ك هداييتي اممده هانوني لايا هير ولبدافتي ايو غاري اسيغي انتي هاديني ما مغعادو لا دافييو اسيغي با هاننكي نفسي سي لو لكثرة لكثرتي هداييتي با اسيغي بو دال ربي ييري سبحان هذا قران كن بو دال هانو اي ولذين وها كفارو كفريه بااياتي kabbigot ayadkii quraanka hanuunka ka kuubriyay lahumu hayleehiin adabun bayleehiin min rijsin adabka ugu qurmoona fiijiga waa asadul adabka ugu daran oo wax la goonsado ku uruusanow ama iridi hanuud ama qurmoon hanuud ama kulayl hanuud ama madow hanuud oo wax la goonsado oo laga اللّه الذي سخر لكم البحر أحيان لكم بذلك أدّلّا دي وويني و أدّلّا دمرتا إن بادنبا اللّين أصحوا شيئا بدّي حقا يدي برهدر عينو داين اللّه الحق وحا الذي أحدك سخر في دي دي. لكم دي, دي البحر بدّي دي دي في دي دي وبرغان وابد قبلة تنقل كوابة أجوبتين بدّا دي هدده هساء أيها اللّا يدين سهلي وطاسا دي هين انتا اللّا يدين أكيي ياللّا دي واحدو شوال مراك maraakiinta walaal bulmariye kulkaas aanad badda inta aad waddaa ka dhigataan ku sheeda qaadaan meel idan wax ka keenin karin wax gaysataan wax ka keentaan layidin saaley agana waxaa layidin saaley inaad gudahoodii gashaan oo falka keenta waxaa layidin saaley inaad raashinka goobta oo kalluun yahay ilbu sukareemaada kulka cuntada laga helayaa oo jowharba laga helayaa ويدونه هو دليل من ايات الله الكبرى الله معبود حق وحق الذي اعتقه فخرف يديه لكم لبنت البحر بدا يدين في يديه لتجري الفلك مراكبنا ان القلقصو ضررته في بحر كغديسه بامر هي بتسعته مراكب تامرك أي كصوتها وحنا لا يدين كشالاي وليتبتغوا ان من فضله سيغدا بقوري يدنكه اووراي ذا دونانيسان اذنك وحا قاليسان وحا حوالي ايصوبة ذي العرب يبدأ بوحد كريسة ما غيسة وحن ذلك نلقى هالكريسة بعد يبدأ كريسة ولتبتغوا إن أضل بطانه من فربيه الداغر إيباء أضل بطان أقول ضنبيشتي ولا عالكم تشكروك إلهة فائدين كو سهلي إبطء إيب إيباري إي حتى يتزوجي بهداتين بشر كإذين سهلي ولا علكم تشكروك إنا إباء أمها بنغدان للادها إيا النعمة ذو إذين قريب كيف جوده هلكة وحمرك الله ينصر عليه ما بدك ليتها مي والصخر الله كم وحائب ايديه في الدنيا ما في السماء كرجال جوده لا بد وما في الأرض برجالك جوده وذويها كوسقنا لا بد الايدين سهلة جميعا جد جودبه منه الله حجيب وهذا بسكيتي وح ايدين ملك وقف هذا مرك وح صولان لا تهواج عندها اللي يقول لكم ما ير بالله قديسي حذير الايدين وضيعيالك يا ألامتي يا سفر كهذه الأيام بمرج جارم ب أيسين صعدان كل كسو دليل ما هايدها حديثي لوجولش حديث دلنا لش جاي واقع لكن هذه اللوجولش تروح لججاره سو كمهرين أفر بقول يا كن كسر أفر سو إلى هالنماورن لكم ما في سموات وما في الأرض مثل كل كبل الجارين كور واستخر لكم يبوا يدين فذيذي ما في السماوات غير يالجوهاد وح كسر ونيهدا سنلوصل كيرك الله أما الراحتن لا يشوفن حري، حير أما صن على كان، سوى مسكعدي يهداي يديسي، يامسكعدي يمرغ أبو ريماه، وسخر اللهكم إلى ويديف ريدي، ما في السماوات رجال بدها دوحكوسلا، وما في الأرض رجال بدها دوحكوسلا، جميعاً قد جد من أبها جيب يديك سعلي، إن في ذلك أرند الجذير دوحكوسلا، لا آيات ساليا الووينو، حق الله يديك أركسينايو، لقوم يضرب يدو سلان تحيط فكروا، مسكحذوض فالسكره ومسكعه وضشقينه وقد الله عنده بأركايا بقه هو دي عقل وده بايا ومفاكرين أي أي أد الله وغسلان تعيو قل للذين آمنوا وآيات دي أفريتهم نادامين المدنيون آمنوا ذا كدراني سورة دفلك والأد الله هي ألاب تسئوها ليس وادر كيسي مشركين بأل أبر تعالى فبقوه يرقل وحاطر الرسول كشرفت له للذين تضوح ذو امنوا حقه رميين يغفروا هؤدافين للذين اوحى ان لا يرجونك تلقى سنين ايام الله فبالما المهل لكل مدونة قيامه ليجيئ بين ابا المريو غوماً داد بما كي اوكو ابا المريو كانوا اي نغدين يكسبونك واشا غيثور سبب النجول بي ايضا لهيدوه واحى كلمة عمر رضي الله عنه يمنعون كبا كلمة يدمنعونه وقاله اياك كلمة كل اللبضو بيو وضحب وكذلك سيد عمر بامركة اهد ايه اهدوا كل الاغي كذلك سيد عمر كل الاغي باي اعيادوا تنميذوا اللي يرى وهذا دكينا مؤمنين تا حاسيالك إسكداف حاسيالك وداف وكذلك وحاسوا من مكارم الأخلاق وحال لحصوصينها مسلمين هذا عدوه من هدو الله يدهه وتحمل الله يدهه قولوا وحاوتي ارى الله يرى يقف بحون يسوع وقال المُقَدَّي من عمل الروح عمل فل صالح عمل ونافس فل النفس يبو عمل فل وفعله صالح عمل كون نافس ولمي ثوابك أبلجتك لش النفس سلام ما رح دعونه من عمل قفك عمل فل صالح عمل ونافس فل النفس عمل ومن أساء الروح ومن سمييانا فعليها النفس يسدو أي سادة olsooga dad kaligoo gaadaya xaqab ku galabsadeyna ciidi la wadaagimayse isaga allega gooynaaya ummadowadeegna ila rabbikum raddibin hadiba الله jibdin law laabaaya oo fajidziikum wabawidin adaal marinaaya ala a'maalikum amaliyaalka samaysaan beedinku abaal marinaaya in khayran fa khayr wa yusarra fasharr walakada feena bani isra'il halka ولقد وحده الله ربى لسبحانه آتينا إنا نصيني بين إسرائيل نبي عقب على رؤسية الكتاب نصيني كتاب صرف له أي نصيني أو في القرآن كن كون أما هنقة ذبور والنبي داود لجودة زين أما توراة والنبي موسى لجودة زين أما النبي إسحاق لجودة زين إنت في كتب, كتب في يجل فيهاي كتب عند ربى من كتاب في لجودة أو النبي أما الروبان أما أحبار كتابك برتو وحق الأقدان والتي يؤود بالوصي الكتابة النورثسي والحكم نواسيني واصني كتاب في وح لوجودني والنبوة بما من واصني ورزقناهم ونحن جع نموسي من الطيبات أشياء ونرسم أيام نتوسي وانزلنا عليهم المنه والسلوى الك وح كيميد يروك وح وفضلناهم ونقيميني على العالمين انكم ايلا نولاين جدجي وان يفرقي بيني واتيناهم محسنيني بينات الريميين عقب وشهويدا مصين بيناتك اسومن امر دينك امرك هذا كامل وواحد النبي موسى الى النبي عيسى او دنداي بني اسرائيل جدوج لو شيغي دير حجة حجج يا ابراهيم عقب محمد عليه الصلاه حتى لو شيغي ما شو قدلان ايو ما شو هاجر عيسى أعصاباً باكتب طوض الله وشاكي نبي عيساء قدام بيه مركو اهيني او يسيد خيار بإنتي كباد بو كدري إذ قال عيساد يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بيل يدي من الثورة ومبشراً برسوله يأتي من بعديه اسمه أحمد فهو أهل نبي عيساء قولك آيات على العطبة اللسيين والنبي قائكو قرطان قولك مركي وحدي وذين اللون نحن حديرنا آياتك بيناتك اللسيين oo arabta sannabiga uu ka dhex galay sanculin waxana maayel ugu umiya لكن laakiin waxii la إسرائيلها oo barri israayilaha oo madina degnaa wax u sheegi jeey oo horeyna wasabii doona sida dalay abii tii magciisa tahay isaga san raad doona oo illaa laga la mid يهود oo qolka arabta iimaanka waxay ugu dagdagtay yahuud ka boobay سو كان صباح ماجي يا ماشي يا و خي سولوا با فقيد ورمى كان ما فلما جاءهم ما عرفو كفروا به كل وحو كو وحوي وحيالهم لما عرف ان كان و خا اوغو بدنا كبويد اي اليهود كبوايه ها غير ان تنظر قصصهم كل كاش ربي سبحانه واتيناهم من الامر الدين كحاجة هذا فما اختلفوا إثمايا خلافهم إلا من بعد ما وقت دواديب الإثخلافين جاءهم قلمة العلم أفهم ليضا نبقى قراناية وإنو حقي هاي قراناية هيا إثخلافين بقيا ظلم الآودي بينهم بحضوضة هذا إن ربك آذيك ربك هذا يقضي حكمنا بينهم بحضوضة يوم القيامة قيامة دمالين كذا هيا الله كلا ساراية فيما كيبا لوك الله بحناية أي كانوا هنزلين فيهم ماذا جديزة يختلفون قويسك ده مره أنت أصلي قال الله ربحي ثم جعلناك على شريعة من الأمر حسوك إذا لا أحد لا يه خلك واحد أو دونسان التزامك اما تمسك الدين تلقى فصله وهذا دليل لا يتجانب جي ولا ليه هي يعني وحوي ناني تبضن والنوعية بضم بالكاني وفي الأرض كشريعة إنه أديب دقله ومتبرف فيه مسلمين ويدحسن يعني ما نجيها لكاني وماشى ارقوا حصيب الهوضاء يا سبحانه قال تعالى سبدي ووحي له ثم انت كده ايان جعلناك الرسول كشرفت له وعلوكو يا اللي على شريعة شريعة دوشات شريعة دوشات صنع الامري امر بحقه كمدبان اذيكو يا اللي افا اتطبيعها شريعة دوشة ولا تتطبيعها الراعي هو الذين كوي هو اليالك لا يعلمون وحقه ماشي وحي شريعة دوشة بشر بن سميعه ادو كلا وقتي هو راه لا سميعه حدار هل سميعه احد كسمييه نوع كساه نوقو بشان سريعه اي بدج ياهن وحو وبشر سمييه نكونهسا كل كاس اي عي راعب لو يي حتى الرعوي وحصو كلا وحا انو راعينا الذي باللو كينو ثم جعلناك ك وحن كيناي هل سريعه سريعه بشت ومن الامر منك امكيسه كامله كف الطبيعه سريعه افرا ولا تتبع الراعي هو الذي كوه واحد هودوا ذكرت مياه الله إنهم كوه هودوا واحد كثر مياه لا يغنون دافع الميانة إنك حقاقة من الله رب عز وجل كوك كو واحد لوحفوق هذا الراعي بعد ذوب عرينهاي باختيج أقول تركناهاي لمرة إنهم ياقة هودوا واحد كثر لا يغنون دافع المياه إنك حقاقة من الله رب العظيم شيء وحباك hadaron markay intee sharciyadii khilaafayn haa wux ka sameeyteen dhalimiyeen adiguna markaa di sharci lagu sarno y daliimati وإن الظالمين dhalimin faka bil miflowyalka ee sharciyadii oo joobtay wadaa wax ka sameeyay bacdhum gaar ka odna awliyo bana gaarka kale u taliya iyaga is u قال <ويس> كأي جوالي يا جوارة ثقاني ولي يا جواركي صيّه ولي يا جواركي صيّه وإن الظالمين كل <متغر> مفلو <في> يالك <الناب> بعضهم قال كرب الله أولي يا البعض قال والله معذورك حق أنا ولي المتقين وياكافي عنك سأل على كود جثنا ودق هذا بصفير للناس أدلة ووين ماك الله نبأري يا ربي سبحانه هذا, هذا القرآن كوع الإشارة هذا. أما هذا وركن الصوص يا جيد بصفير وأدلة أركفين حق bashiirad wa qalbiiga kulke jamcu basiraatin basairway waxa weeye markaas oo waxaa laga abiray adbil la muqatoo adoo bananaanta Allaah markay tahay iyadii nafteegi ba arag laga dhigay hada quraanka kan basairu waa adbil la ka xaqqa tafsiin ayu arag finaa wuub basay قرآن sidak wudhan لقوم waa quraan waraxmato nn harisway li kaumin yuqin dadka quraanku ay adliga xaqdaa qadbanna basiri yu haqtu sinaya qolka dhowa la isku xisaabto maaya alqur'aanu hujjatu laka aw aleeka iyama damaki la tarax ama qad quraan sharrun iyo raasaraaba noqonaysa isaga koon noqonaya muhamad ama abukaat ama fuudogaaya نو قايو أم قايو حسيب الذين طرحوا سياس كانوا اقدارت اللوغ باغيي وخوا واش هيكايي من العونة وأبو جهل اورد جري يا وليد بن المغيره كلماي ولقا الرسول كان له هيكايي جهل بايري ان تشيغا يوانو واه الله و محمد شيغا يا جدغي واوغخا لكن فمين ما يرعي ماي مر كاسه وليد بن المغيره لا يغوا يوريا انه شيغا يا محمد او و خويي لحدنا ذا كونه ولا نبينا ما أوصناهين بلنيراني ما ديسي إياكروني ما ديسي كل يجيب بين مشي جي، ومهذا عقل جس كامل لغريبين شيجي، يا أبو أيالني ما ذا كحش إلى أفرت نيجي كيسي، كل يجيب بين مشي جي بوجه، كل كذا عقل جس كامل بين شيجي، أو ولا يقارن، كل <تصفيق> كذا سوا دكر ثم تاahay iga suubin buu ma haye lay buu no quraas ma waranay nikan wa tarte mi dilna madaxnimada reeraha nu isku haynay aw wal كل nada qowsba isku hayay laba ruuxyiman aan isaga ur rechanay kulka markaan isaga daba galo gabdhaha orodayaa bijal wa leeburish falla tawul u jabaan ku darsinaa rumayni aba الذين وحي او كلمه امنوا حق وصورة وسوره البقره انه كثمرني لا ينالوا عهدي ظالمين ما اله با ظالم قد دغنا يمرك لا دغنا ما, ما ام خيرا ما هو يمليه الذين وحق ان ترى السيئات فمن يلك كسبنا ايي أن نجعلهم إنا من الليل الذين ددوا كلمه امنوا حق رميه عملوا عمل الفري اصلحات اعماله وناشر سواء ي سواء لا ما هنا اسمائهم بين مودن ما حياهم نور الصاديو وما ماتهم الجريو ولا بدر أو مرنا مفرقين في سواء المحييهم وما ماتهم النقيزا أو أورنجي له فكادوا كفيعا آخر كفيعا سورة مريم أي نقص أي الفريقين خير مقاما وأحفظ النبي كل كواه وينورش أدواك أيكون رجيه يأتي آخر اسمه مودن ماي أما وحوى يجع إلَى المؤمنين سَلَّمَ نوره بين مودن أدواه آخر لا نور معه و ادون كنا وا عاسيالنا نول كو نوا مؤمنين اخرنا كو وانا وا اهل جنة كو وانا وا اهل نار كل كان نول يي جيرتونا مسلم يغالس مننا كل كان ساربي رس صار ما يحكمه و روحنا يغالدو غودوميشا فولخنا اني ادونكينا قف الله غرانها يا كلام مخت او اسغرب تاغان اخرنا اي رجايا اني يمال تغا سا ما يحكمو و روح يغودوميان فولخنا و بعدا لا درثا كل كان عاسيو ليش اد جاينا وفي عديد أبيع الميسة وخلق الله أبوح أبو ري السماوات إرغياليو والأرلد وليالبو للحق هبه أبو ري حق مما سببتك وهو أدلة الحق يبقى إنه أبوح أبو ري إيا ويتجا إلا أبال مريو كل نفس نفل عركب أمانتك بما إنه أبال مريو فصبت أي شقيستي وهم دكالله يظلمون للظلم ما يوقفنا وناك وليه يحي لقد قوين ما يحومانو سنكسبنا لذلك صاري مايك أفرأيت من اتخذ إله هوه وآياتي كدب سوءة أبي من منك هوادي سكاء الله يشاء يام بوحي نفت أشيجي سكاء الله يالنعي يصيد المشركين تؤهد للأيين بلالكينا أحد هلون انك راجلين أحد كي إله بادي ييوه خالة تعالى فبروحي أفرأيته وحد يشكتاه من روح اتخذ يشيوه هواه هوادي سيب إلهه كي أشي ومفعول كلب إلهه وعوي. ما يهواه وحش أرجع لنا أي نفس أشرتوك الله يس فلقد سأصبح إلى ركبة إلى لهوفو في جري ما أنتم بسق بالله كورة يا بري نمر بالله كورة يا مالك دمبي أبي نقال الله يس وحالك بجايا بركلة كرا نقاله باكر بمار بالله بالله كجو اللي به مال أضيق والله حار سواح لركب يا افرايته وعبي شيخته منخو خط اتخذ يسي الهه الهه عاد دايس هوه نفث فوح شيخته وهو الله يبدا دايي على علم اسغو اقون و من الى محمد انو رجيه واغلا لكن راعي ماي على علم على علم نو ونغرت حق ايب اله اسغو ابو باديي و ختم اله اودي على اسمه مقلكيشه وحتى ومقلا يأنهسو قلي وقلبه الله في سلوله وحقه سنقلي وهو جعله لي على بصره إشي سكر كادانا غشاوة ضباو فمن في حيضا يهديه كاحن ونكراد أفر كل ما الله سيقاي إحيقوه تضيب إله كياشاي إلا أنه إستقوه مع علم وبادية لذيه يسين أواع الله ضباو لي إن بيه يتين أواع الله ضباو لي فالكوف تصيبه سأدوه ما نضر كماية معايا لحواسطي وحلقوه دريما يولن بابا ق adigu baabuur bantar ma ka hayn kartaa mowl ba ma ka hayn kartaa fa mana xajeeba yadii haloonin karaaya min baadilla ila markuu saayay lay daday yadii haloonin karaaya jawaabti wuxuu ahaa weey ahad haloonin karaa ma jiro oo saasa layliya falaa taa dhakuru mowidan waasayni mujrikin tafkiirada aakhira ka وتعطي معي هاي نموت وان ولمنا انه يشعر بنته وانه يوانه وانه اخربه بلاته فانتا كليس فالك اوح هو يوح الاشيقه يوحك لما الجران فالسفاده ايه الدهريين فا ايه كله وركي قبان كاول فالك افكرتها قبول الوقت ايه جلتها بين السلطة اللموده وقالوا وعيده هاي ما هي ماها اخراض الاشيقه ايه الا حياتنا الدنيا ونفس النبي ادونك انه كل نوري أوه هيدنا موت وإن قاركنا بنتك والنحياء أنا النولانك وهو يلدار بنتيركنا وابشان وما يهلكنا أن هلاقي ما يك إلا دار أو قف كده وقت بعد لي مالك موت كده يتفيره يعني وما يهلكون أن هلاقي ما يك إلا دهر الزبنك أي ما أن هلاقي أيه الزبنك مالك قف كل طل مراية ما غلطت فيها أيام وهذا أيامه واحد ليه ما لنتورش نعوذدي واي ما فما علنت عن عصام هذا ما علنت عصوكم لا وعك أيها الذين كذبوا ذي محوذ دلوا قال جواشيا من هي ونحن عسكري وما يلتقون إلا الدهر ذلك وحنا ما هلاقو إلا وحنا الله وما سجنانم بذلك وركائلي من علم القول إنهم ما هم إلا يظنون وأنفوه ملائنا هذي وحنا عقل حق الله شجر فخر دودي واق ويرتبط الله هذي الأغريق عليهم تصور أي أدياركنا جاهد للواحري يا رب يبينات الإيغال آياتك العديه وأدلة أي واحد آياتك الماما يعني سوى عادي اللي هو بنان ما كان حجتهم بجتهم لبغروا حجتهم جرت يسكنين ما ينغن إلا أن قال آبا إن إلى هذا ما هان وحكله الله ماذا بأباءنا أبي يالكن الله ماذا إن كنت ما دابين صادقين قوو كون زجاج إن آخر يصاب بعنجه الأرض يالكن ما كواس هذا الاخير جرى نوك يعني أورنج جرى سوابت لك سيئة قولوا حاطرة سسور قصر الله إله با إذن مولاية نفتها بيرد كجسد كم رميسان إبا إذن جليه. ثم مركاء نوسيين دوادد بو يميتكم إذن ليناية رأبا ثم دوادد بو مرسد حاد يجمعكم إذن سوكل من أياه يوم القيامة قيامة بمال سوكل من لا ريب فيه أرن كان نومرك ورا نفس الدين كليه، حدانا أدونك أنت اللي جابوا نفس انيك قادايو، حدانا ومرسوا ذحيهم كل من دونه، فاسيمورن ملك، أشى، كل وحاتي لهذا، وما يهلكون إلا دهره، إلا حياتنا الدنيا ضل وجه كل والوحاتي هذا رفوقا شرفت لهم، اللهم عبدك عظم، أيها يحييكم الدين كليه، ثم مركوا الدين كليه دوادروا، يوميتكم الدين دلدونا، ثم جاريك الدنيا يجمعكم بين سو كل من يوم الغيامة. يا مذ ما لنت على ليز وكل منا يلها هيفش في ذي أركا جوديسا كماسقن ولكنها هي شيء أكثر النافذ كأنتي سبلا لا يعلمون أركا موس وهذا فش كالمحدين س عوامتهم باكبلت عوامتهم باكبلت وراذل أرك ملك يد فيه واصع مدر تعالى خذن عير ولله أسبنا طعيب للمر ملك والارل دول يا الهناشدو اي بكليتك اسكل ويوم ما تقوم ساعه فعد قيام اي دئدو نتو يوم ايدن مالين تا قيامدو دخديبا يختارو وختا عبكود ميโดنا المبطلون انت عن قررهت انت حق كوصوتيه ان با غوليسانايسه و هي حقدره كوصوتاي ايا انت سا تعبدو ما اي عد ابدا من ويوما ويوم تقوم الصاعة فعد قيام اي دئدو نتو يوم ايدن ya xaroo ha taabkoodu mid doona oo hoogi doona al mubdilu مظهر من gdarada ku socdiin madhhar min القيامة qiyaamaha halka laga galay xiyalaha qiyaamo muuqan doon wa taruu waxa halki doonta qiyaamada markaa tagin kullu ummatin ummadu la arkay kulligeed Ogof, isäkin isi lövi, jadvigo djilba ja saakidon. ummatin, ja kufa, liigo djilba ja saakidon. Kullo ummatin, umma bilarkea ja ما ليش يعبث أو جدران؟ هذه الساحبة شر إنسان وماذا أحد اللجاجة؟ كل أمة أمة لا أعرف كل جد شو العوالو يا هذا اللغو يا راجع أو في شرطة بناية كل كمارة كيو مدن أو بسيس كبوت أرك وحيله اليوم ما وقيام اللي تاجيه هل كل زوله واللي ما شيء كليه تلاقين كوا قبل تعملونك وصلنا اليوم الخير وصر تعادي حدود المجلس فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أقول إشتاس الله بغناء كلكماركي اللاوشي على قفل أركاب إيوحي أوقل أبساد اللغو أبال مرنائي أي كتابك اللغوية يا راي وإنساد أولها لفظنا قال تعالى فدوعي لهذا متككالك لديئي لا دوقي عملك اللغو غري كتابنا أنك كتابك نجيوي يمضيق كتابك واحد الله ياري. وحيكو قراء باشيقا عليكم إذنك بشرك أدوسينا بالحق كنبونا كوهد لايايو إذن نبي مايو واحد سميسينا دافي مايو كنبوين كشيقايو وحا ربي يلي سبحانك إنا أنك كنا وحن نو أهين نستنسيخو إذا انقرنا كتابك ما نكو قري جيرمي كنتم هذا هين جيرتين تعملونك كل أمة تدعى إلى كتابها يهذا كتابنا و كتاب في مر اله لا اله الا يمرنا بشر لا بد والله عقوله مر كاله كتابها الله لا قف كان كتاب كان له قف كان هو كتابك كيويلن كتاب مرك إلى لا اله الا فينا ملائك تي في امر سالو قورو اس가가 فلو ما يا دوبي تلقى لبد كتابك واك مخيه قف يا كان لكن كتاب قولك كتابها هي كتابنا واسكنه واسكن تاخك عبد الله بن عباس الجليل وعلى وحش إله قدري أدون كان لوجو تلقى ليحون يسند إله السمائي له المحفوظ كي, المحفوظ كي في ياله قولك أما لقيته له المحفوظ إلا ما سعوت أدون كذا إلالية ولا تساي أما لقيته وحاسك قرسيم يويه وقدر نافريه قولك إله نافريه أنت بوجان كتال لا إنا كنا الناس تنسخه ما كنت تعمله فعملك أيش وفقاية يوحى الدون كان أولي مدخل يسنبه يا وحي له المحفوظ كون يا لي ليت القبر جاء الله تعالى عصية هذا كان ليت القبر جاء فأنا كنح السميع للأبوك القرن يا وحي حق أوي يا لي كوكيملا استمرنا أجان كبرنا مرنا كاف أجان تبقى العاصي لي ويسقى وينا كنا وحنا هالناس تنسخه إن قدر إن ماكي أنا كنت مهاجر ما كنتم تعملوا ودد في أدن. اليوم تزونا ما كنتم تعملوا ودد في أدن كلا بحيدت فأما الذين أخيار آمنوا حقه النبي وعملوا عمل خير أصالحات أعماله وناكسل فيدخلهم وحقوا في قليم دونا ربهم صدقوا في غعمته نحريك سجدهد دو وقليم دونا ذلك الركاث هو إستقى أمبى الفونز الليبانة الموضين عاب كنا لجي يقول بكي إيماني عمل صالح اسكل درسة سحمد إبا اللجيي قلت إبا اللجيي وأنا الذين وح ففروا قالوا فيقال فيقالوا لهم أحنام باهرة اللغة ديمية وحلقوا أرنا يا أفا لم تكن مويا أهاني ستلا مدل أغريا آياتي أنا آياتي يقول مويا أهين ستلا مدل أغريا آياتي عليكم دوشينا وفاستك برتوم أيضا اسكوين أيسين وكنتم أيضا أهانجرين قوما دب مجرمين بنيوهو حنا أنفس أرقى كله دجين جفف كواذن لجوده دجين أيه اللهو عذينا أيه اللهو عذينا يا أهل سور الد أول كذي آخر كلام حسن ولي أمرك يسمعها واتصل <تصفيق> مرتي هل كان أرقى والقول حصار تماي آيات تدشى سقف اللهو أغريه إيسكوينا يسيء إيه لا تجعل قومي سوا جماعة ورايا كان الاخر راي عيدي كان مخجته الهبه هذا لايا و اللهغا ترجمايا قال لي دغايس اممات كمته نشا انت كبه له بوله مره نشا عرف حسابك دعيس يا ملدين وحك فروقا لوبي فيقال لهم هل اورنايا افلم تكن اياتي موينه ستلمن بالاغري عليكم كل شيء و فاستكبرتم الا ان فكوين سيمن او وكنتم الاهانق من المجرمين بدون يوابي وويدار دي لهدين لي دينيره انو وعد الله والله ولا حسابته مرينايو وخاصي باشيغاي جديغي انو وعد الله يا هو حقي ابوها حق <تصفيق> النبي هدي لا ريب شك في <تصفيق> ساعه قيام ماها واليمان هي تا غورته لي ما ندري ما ساعه وصعدو حتى كنتم محذرين جئتم ما ندري ما انه اغل مصاعته وحيثاي ان, وحي إن ظن ما نظن ثملين ما يساعد الاذن الملمح واوم ما قال وما نحن مليه بمستيقن ساعه ويقين سن ايها الدير واجب ثالث مين الله سؤب بالله بهذه الله يا خربن للشيء جاي انا تكوين هو أو القرآن كله بري أو حتى كتبه اللغوي ما اسم محمد أو بكر اسمه علي اللي يلا أيها الصليبي أخي دول شهود دوشة متخلفين في إذا باهن بساعة عصواي سيربك إيره ميل جاري وحاسما إيان أو حن قالك ما إش أرك وحكي لا قلتم وعافر أهل ما ندري ما إنه جم ساعة وحيتاي إن ظنوا ما إلا ظنن هاني. وما إلَّا ظننا ما له مهانة وإن نحن من بمستيقين كويقين صنيع وكفرك كان سعد الله شقيه فنسام الرجال إن في الساعة لا في ظلال بعيد، وبدأ وحوم مغض الله من يجر سيئات ما سيحوم أنت أي عمل عمل فلذ، وحاقة وعكود تقبله من يجر ما ذاكود أي كانوا هانجريت فيه ما جايب من الساعة والعقارب والمعفى والنصوري والجزاء والعداء، وحيمارك إلا حسوسي أي بود جريت وحيفاكو هبتذا، وبدأ وحوم مغض الله من يجر ما سيحوم أنت أي عمل عمل فلذ، وحاقة وعكود تقبله من يجر كانوا siima ga yaastadiina kuwa ku jadisaytu halka naarin ka lagu aburo looga tago ayaa la leeyahay soo idinku aakhira uma ila shaqaysan way uma iyeen digajin idina adab saan tan la idin dhaxdiga la idin ka tagaayo sidii ay booodeeyara war dheera waxa loo yiri hada al yawma maanta sadd maalintan akhiraa igi ka dambaysay laydi sheegay rumaysan u shaqaysay talmadiidan ha idin halka salaaydi ka dambayay sadd maalintan u dafirteen kolka dambaxa maalinta laga dambayay waa siday waa u shaqaysii الآن <سؤال> an الإيمان <سؤال> والعمل wal amal salih wa ta'rat al afla illa wa tan kasa adunyaha hawlaha beer la aryaayo oo aan xaqdi wax huduud ween lahayn waa khadambidway سهل baan كل baxay oo هو هَيْمَن دُونَتا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان من الساخر الصاخر وغيل وحلو يرى اليوم ما انتم يا من ساقكم الى كذبائنا كما نسيتم سائين بوها ما تاو قد بعدك لقاء يومكم ما يمكن الا كل كده هذا متككما ومأواكم ظلل النار حرمت هذه لديهم فما لكم اذا نصبنا من ناصرين الى الغار وخروا يا جاعن يا غرقا وش غير شان مال هل كان يديهم صنمك ايكو قبطته ومحكوك اوبكي له هو عادي الهو هو يريد دم بحدا دم لايدي كدخين لايين دنيني يركا هويغ لايين كدغي ايي غارغار ايي غقالك ادلاد هي يليكم ارنكا ايي وحاوي لانكم ميديكا ان اتخذتم يا لتهنا اياكل له اله ايي واحد لوق عيارا كايلاتين ومركا ايات لايين لا ونبا أبليو كو ويريح لين قادين اللي آخرى آياتنا وادايو ويدين كل كفل كفاليوم ما مان. لا يخرجون والله الله مايو منها النار تلقى بحين مايو ولا هم أهان مايان مستعتبون كو إله رالي قليا اللي يده ورهب دا إله سرين كو حراء ورالي قليا ويذكرها لنقنا يا ميت وادا ماتي أولها الدوكا اللي يجكرها لقليا آخر اللي يجكرها لقليا فاليوم أمان لا يخرجون منها لقد بحن ما هيا النار تولا قفهان مايان يستعتبون كوه إله لقليه اللي ياللق الضلبه فلله إبكرية تعالى وركم وعدها فلله إبكرية تعالى الحمد ومهد إذن لمر اللي سبب سماوات إلا ريالك أبورطي لها يمامولاي هو سبب العالمين العالمين أدوني آخرها مالي قوهاي لها يا ممدوح اي اابورتي وله كل جباله سبح حمدك كل يوم يهي اي وله يا بكري يا تلي جه في السماوات والريال كله يهي والارض والريال كله يهي او اي كبير إيه إيه وهو يا العزيز الله انفسك Wallahu subhanahu wa ta'ala.